صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الْأَرْضِ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تارب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطنع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 فهل نجعل لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجَعْلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني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 واتخذوا اياتي ورسلي هزوا